أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 129-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أقوى ويُبشِّر المُؤمنين ويُبشِّر المُؤمنين الذين يَعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 124-من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا 125-ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 141- إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 124. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 125. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين, إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 129-وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 120-إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 121-وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها، فقل لهم قولاً ميسوراً، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبصقها كل البصق، ولا تبصقها كل البصق، فتقع دملاً محسورة. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 129-ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 120-أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 129-فسينغضون إليك رؤوسه ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل لعبادك يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو أمبينا 126- ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا 127- وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 129-قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 117. قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا 118. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا قَالَ قال لِمَنْ لمن خلقت قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي هذا عَلَيَّ لَئِنْ علي لئن يَوْمِ الْقِيَامَةِ يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من اسقطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً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 124. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 125. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات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 فمن أُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِئْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 129-ومن الليل فتهجد به نافلة لك 124-عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 125-وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 126-وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 وإذا مسه الشر كان يؤوس قل كلٍ يعمل على شاكلته قل كلٍ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن روح قل روح من أمر رب وما أوتتم من العلم إلا قليلا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنْ جِتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنتم إلا بشر ورسول وما منع إلا سئيؤمنوا إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر ورسل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك ورسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئدا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم بعثون خلقا جديدا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 قال لقد علمت ما أزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 128- وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إذا كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا